الحمد لله الذي بيده وإليه الحمد لله الذي إليه وحده المفزع عند الشدائد والملمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الممات أما بعدها يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فبتقواه يجعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ايها المسلمون تمر الافراد بكروب وهموم وتنزل بالامه محن وغموم وهكذا هي الحياه الدنيا تمتزج بالشده والرخاء والسراء والضراء ولكن من الحقائق اليقينية أن المسلم في كل أحواله على خير عظيم وأجد جسيم يقول ربنا جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشِّد الصابدين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسلياً لأمته عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له رواه مسلم وإن من الوصول الإيمانية والحقائق القرآنية والبشائر النبوية أن العاقبة الحسنة لأهل الإيمان لأهل التوحيد والطاعة والإحسان يقول ربنا جل وعلا فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً ولن يغلب عسر يسرين وما من عبد موحد يصيبه حم إلا أعقبه الله بفرج وتخفيف وتداركه برحمته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 فيا أيها المؤمن اعلم أن بعد, بعد الضيق تيسير وأن بعد الكرب فرج فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى وقال عمرُ الفاروقُ رضي الله عنه مهما ينزِنُ بامدئٍ من شِدَّة يجعلُ اللهُ بعدها فرجا وإنه لن يغلبَ أسرٌ يُسرَيْن بل وهي عقيدةٌ راسخةٌ عند المؤمنين المتوكِّلين المنقطعين إلى ربِّهم المنكسدين الخاضعين لخالقهم في الحديث الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل عبادة انتظار الفرج من الله رواه التدمذي وبهذا المنهج زاول تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم زاولوا هذه الحياة الدنيا بمنطلق من من هذا المنهج وإن أعظم أسباب الفرج وأمتن مقومات اليسر اللجوء إلى الله سبحانه بالتوبة النصوح والرجوع الصادق إليه سبحانه بالتضرع والتذلل والطاعة والتقرب يقول ربنا جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لأن لهم يضرعون هل على الله جل وعلا وعلى مرضاته وتحقيق طاعته والبعد عن مساخطه ومناهيه هو الأساس المكين للخروج من الأزمات والخلاص من الشدائد في هذه الحياة الدنيا وبعد الممات يقول ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول ومن يتق الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْدِهِ يُسْرًا فعلى الأفراد والجماعات على الأفراد والجماعات على الأمة الإسلامية جميعاً أن يحسنوا الظن بربهم في السراء والضراء وعند المصائب والبلواء فمن فر إليه آواه ومن التجع إليه واستجار به أجاره وكشف ضره وبلواه قال بعض الصالحين استأمل في كل بنية تطرقك حسن الظن بالله عز وجل في كشفها فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج فصمام الأمان عند الكروب فصمام الأمان عند الكروب والمصائب وحبل النجاة عند المخاوف والخطوب ليس هو الشأن البشري فيما يقومون به من أسباب بل هو, هو تحقيق التعبد لله جل وعلا والتمسك بالعقيدة الصحيحة, الصحيحة وحقائقها وبالوحيين وتوجيههما فمن سنة الله أنه يسوق للعباد الشدائد لتحملهم على التوبة والإنابة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأة عَلَّا مَلْجِعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال العذاب العدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتل الله به عبادة ليتوبوا إليه ولو أننا نقرأ كتاب ربنا كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤونه لجعل الله في حياتنا أجائب يا أهل الإسلام تمر أمتكم بكروب شديدة ومصائب أظيمة ألا وإنه لا كاشف لها ألا وإنه لا كاشف لها ولا دافئ مهما ظن الخلق غير ذلك لا كاشف إلا الرجوع إلى الصراط المستقيم وإصلاح الوضع إصلاح الوضع بالإسلام وتعاليمه إصلاح حياة المسلمين إصلاح مجتمعات المسلمين بما يرجونه ويصبون إليه الإسلام وهدي محمد صلى الله عليه وسلم قال جَلَّ وَعَلَى وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فإذا لم تعالج الأمة وضأها المزرية من منطلق أصولها ألا ضوء هدي دستورها فمتى الرجوع والإصلاح يا ترى فأحدثوا يا أمة الإسلام أحدثوا يا أمة الإسلام توبة ومراجعة صادقة تنسفون بها بكل صدق كل المخالفات الأقائدية التي تزاول في حياتكم طحروا واقعكم من كل ما لا يتفق مع شرع ربكم استجيبوا لربكم فيما يناديكم به ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما, ت... وما نزل من الحق ومتى حقق المسلمون ذلك على مستوى حكامهم ومحكوميهم وعلى شتى مناحي حياتهم تبدلت أحوالهم رخاءً وعزًا وصلاحًا لما آينه قوم يونس أسباب العذاب تحيط بهم عندها جعروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا واستكانوا إليه فقال الله فيهم فلولا كانت قرية آمنت فنفأها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا أنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتأناهم إلى حين فيا معاشر المسلمين يعيش المسلمون في كثير من البلدان التي لا تخفى عليكم يعيشون في شدة وكرب, في شدة وكرب من الأيش يقاسون ويلات من المصائب والإحن ولا مخرج للمسلمين جميعا وهم تنذر بهم أسباب الخطر لا مخرج لهم ولا مدفع إلا بالخضوع إلى الله وحده والانقياد لأمره والإنابة الصادقة إلى دينه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون يقول ابن دقيق العيد معلقا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة عند الكسوف الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء والمحذور كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فازعى إلى الصلاة قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وهي سنة لا تتبدل ووعد لا يتخلف من القوي القادر اقتران الفرج بالكر إذا اشتد وعظم وتناها متى أحدث العباد تعلقا بالله جل وعلا وانقطاءً وتضرؤًا إليه والوقائع في حياة المسلمين قديماً وحديثاً على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول أشهر من أن تحصر وأعظم من أن تحصى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب إخوة الإسلام إن من أعظم ما يزيل الهم ويفرج الكرب من أعظم ما يزيل الهمى ويفرج الكربى لزوم ذكر الله جل وعلا بلسان يواطئه القلب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعظم الذكر تلاوة كتاب الله جل وعلا لتدبر وتمعن وتعقل وإن مما يجلب الخيرات ويدفع البنيات كثرة الاستغفاظ بلسان المقالي ولسان الحال والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون ومن لزم الصلاة والسلام على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والتسليم جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وفتح عليه من الخيرات ما لم يكن على بال فكيف إذا نزم سنته وهديه وسيرته يا من وقع في غم وكرم وعصابه عظيم الخطب تضر إلى ربك استسلم وانقطع إليه وفوض الأمر إليه سبحانه فهو الذي يحول الحال بيده أزمة الأمور وهو القوي الكبير المتآل وهو الذي يجعل العدو صديقا والصديق أدوى ويجعل الرخاء سخاء. ويجعل الشدة رخاء في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الكلمة بها تُحمل الأذقال وتُكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال ويقول تلميذ ابن القيم رحمه الله هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناه الاشغال الصعبه وتحمل المشاق والدخول على الملوك وركوب الاهوال فقولوها واكثروا من قولها بالسانتكم وقلوبكم واصدقوا ذلك بواقع حياتكم فرج الله همنا وهموم المسلمين ونفس الله كربنا وكروب المؤمنين أقول هذا القول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 أعظم يدفع الله به الهموم ويكشف به الغموم التضرع إليه بخالص الدعاء باللسان والقلب باللسان والقلب مع اليقين بالاستجابة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحبين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وفي الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء رواه أحمد والترمذي فالله جل وعلا يقضي بشيء ويجعل له موانع بأن يقضي أن يدعو العبد فيكشف عنه القدر المعلق على الدعاء وفي صحيح سنة أدعية خاصة بإزالة الكرب ورفع الهم وتيسير الأمور ندعو بها في مقامنا هذا أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم وعلى أمتنا بالاستجابه على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فاكشف همومنا وهموم المسلمين في كل مكان اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل اللهم انت حسبنا ونعم على من تسلط علينا وعلى المسلمين اللهم انا نعوذ بك من الحم والحزن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر رجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا وارحمنا أمة الإسلام رحمة تغنينا بها أمن سواك اللهم ارحمنا وارحم المسلمين في كل مكان رحمة تغنينا بها أمن سواك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا أبيدك بن أبيدك بن إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا والمسلمين جميعاً يا ذا الجلال والإكرام اللهم رحمتك نرجو, اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفت أين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت الله, الله ربي لا أشرك به شيئاً الله الله ربي لا نشرك به شيئا اللهم فاز الإسلام والمسلمين اللهم بدل احوال المسلمين إلى الرخاء والصلاح اللهم بدل احوالهم من الهم الى الفرج اللهم نفس كروباتهم اللهم يسر امورهم اللهم انزل عليهم الأمن والأمان يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والهداء اللهم اكبت أعداءنا وأداء المسلمين اللهم عليك, بهم. اللهم عليك بهم يا قوي يا كبير يا متعال اللهم عليك بكل عدو للمسلمين اللهم عليك بكل عدو متربص بالمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ خادم الحرمين اللهم احفظ اجعل له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ومن كل ضيق مخرجاً اللهم اجمع به كلمة المسلمين اللهم اجمع به كلمة المسلمين اللهم اصلح به أحوالهم اللهم اصلح به احوالهم اللهم احفظ جنودنا في كل مكان اللهم احفظ جنودنا في كل مكان اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وانايتك يا ذا الجلال والاقرب اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد